اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من كامل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شرط ما كان والله اعلم بما توصفون قالوا يا ايها الذي ذو له اذ شيخ كبيرا بہ من إِلَّا مند وَجَدْنَا مشین اور ندلو جنم جانور دلن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 يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين